فقَاوا مَالَ لَ نَ الرَار دَلَ كُ نَعُدُّهُم مِن الأشْرار فقَاال معََ غَارِ كَابًاكُ نَعُدُُ اتخذناهم سخريا امدغت عنكم الابصاض اتخذناهم سخريا امدغت عنكم الابصاض ان ذلك لحقهم تخاصم اهلنا انما انا منذر قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار وما انتم من اسلام ان الله واحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار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 فَأَنَّى الْأَعْمَاءُ يَخْتَصِمُونَ إِوَحَ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِوَحَ لِي إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ خَلَقَكُمْ بَشَرًا مِنْ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا كَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ حيث قعوا له سابقين فتجد الملائكة كلهم أجمعون, الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس استكبر وكان سَتْ قَوْمًا كَثِيرِينَ هَلْ يَئِبِ دِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ هَلْ يَئِبِ دِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ تكبرت أم كنت من العادين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار اَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ أَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لا يوم يبعثون قال وقفت انذري الى يوم يبعثون قال فانك من اهل الضريين قال فلدت من اهل الضريين الى يوم وقتل معلوم هولا فبعزتك لا أبينهم أجمعين هولا فبعزتك لا أبينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين إلا عبادك منهم مخلصين